فنات روايات مسموعة على اليوتيوب تقدم داستايفسكي في مذكرات زوجته الجزء الثاني وفي اليوم التالي الذي أعقب زيارة فيودر ميخايلوفيتش ذهبت لزيارة أختي ماريا وحدثتها وزوجها عن عملي لدى داستايفسكي ولما كنت أعمل نهارا مع فيودر ميخايلوفيتش وفي المساء أنكب على نسخ ما كتبت نهارا ولا أرى أختي إلا لماما فقد ترك لدي الكثير من القصص كانت أختي تصغي باهتمام ولا تكفت قاطعني وتسألني عن كل شيء بالتفصيل وقالت لي وهي تودعني عبثا تتولعين بداستايفسكي هكذا فأحلامك لا يمكن أن تتحول إلى واقع والحمد لله أنها لا يمكن أن تتحول مدام أنه مريض ومثقل بأسرته وديونه وبكل حرارة أنكرت أن أكون ملعة بداستايفسكي وأن أكون أحلم بأي شيء وكل ما في الأمر أنني كنت سعيدة بالحديث مع مثل هذا الإنسان العالم والموهوب وأنني ممتنة له طيبته الدائمة معي واهتمامه به بدأ أن كلمات أختي حيرتني فلم أكد أعود إلى البيت حتى رحت أتساءل هل يعقل أن تكون أختي على حق؟ وأنني ملعة بفيادة ميخايلوفيتش فعلا؟ هل هذه حقا بداية الحب الذي كنت أجهله حتى اليوم؟ يا له من حلم مجنون؟ هل هذا معقول؟ وإذا كانت بداية الحب فعلا فماذا أفعل؟ هل أرفض العمل المقترح بذريعة ولا أره بعد الآن؟ ولا أفكر به، وأحاول أن أنساه شيئاً فشيئاً، وأنكب على عمل ما لاستعادة هدوء الروحي السابق الذي كنت أعتز به دائما ولكن قد تكون أختي على خطأ، وليس تمت من خطر يتهدد قلبي، وبالتالي فلماذا أحرم نفسي عمل الإختزال الذي طالما علقت عليه آمالي، ومن تلك الأحاديث الودية والممتعة التي يقترن بها هذا العمل؟ أضف إلى ذلك أنني كنت أشعر بالأسف أن أترك فيادر في ميخالوفيتش دون مساعدة في الإختزال مدام أنه تكيف معها سيما وأنني لم أكن أعرف بين تلاميذ أولخين بالسهناء اثنين, اثنين يعملان بشكل دائم من يمكن أن يحل محلي تماما سواء من حيث السرعة في الكتابة او العناية بالنسخ كل هذه الأفكار خطرت في رأسي فتملكني الخوف وحل يوم الأحد السادس من تشرين الثاني وفي ذلك اليوم قررت زيارة والدة بالعماد لأهنئها بعيد شفيئها ولم تكن صلتنا حميمة فكانت زياراتي لها تقتصر على المناسبات وكان من المنتظر أن يكون ضيوفها اليوم كثيرين وأتقدت أن ذلك سيضع حدا للمزاج الثقيل الذي لم يفارقني منذ أيام كانت تعيش في مكان بعيد بالقرب من جسر الأرشين فقررت أن أذهب إليها قبل حلول الظلام أرسلت في طلب الحوذي ثم جلست أعزف على البيانو فلم أسمع جرس الباب ولفت انتباهي وقو خطا فالتفت وكم كانت دهشتي وفرحتي كبيرتين حين رأيت أن الداخل هو فيودر ميخالوفيتش كان تبدو عليه علائم الارتباك والخجل فنهضت لاستقباله وقال فيودر ميخايلوفيتش وهو يشد على يدي بقوة هل تعرفين ماذا فعلت يا أنا غريغوريفنا؟ كل الأيام السابقة عانيت من الشوق واليوم استبدت بي منذ الصباح فكرة زيارتكم ورحت أفكر هل سيكون ذلك لائقا؟ ألن تبدو لك ولأمك غريبة هذه الزيارة العجلة؟ الخميس كان هنا وها هو يعود يوم الأحد فقررت أن لا أزوركم مطلقا ولكن ها أنا جئت كما ترين أبدا يا فيودر ميخالوفيتش سأكون وأمي سعيدتين دائما أن نراك في منزلنا وعلى الرغم من تأكيداتي فإن حديثنا لم ينسجم ولم أستطع التغلب على مزاجي القلق واقتصرت على الإجابة عن أسئلة فيودر ميخايلوفيتش دون أن أسأله شيئا تقريبا وكان ثمة سبب خارجي لارتباكي فلم نكن بعد قد دفأنا القاعة الكبيرة التي كنت جالسة فيها وكانت باردة جدا وقد لاحظ ذلك فيودر ميخايلوفيتش قال يا للبرد عندكم ولما أنت باردة اليوم وإذ في ثوبي الحريري الرمادي الفاتحي سألني عن وجهتي، ولم يكد يعرف أنني أنوي الذهاب إلى والدتي بالعماد حتى أعلن أنه لا ينوي تأخيري، وعرض علي أن أشاطره عربته، لأن طريقنا واحد. وافقت وانطلقنا، وفي أحد المنعطفات حاول فيودر ميخالوفيج إسنادي من خصري ولكنني كنت كأية فتاة من جيل الستينات لا أحب كل علائم الاهتمام من نوع تقبيل الأيدي وإسناد النساء من خصورهن وغير ذلك فقلت له لا تقلق من فضلك فلن أقع وأعتقد أن فيودر ميخايلوفيتش غاضب وقال كم أتمنى لو وقعت من العربة الآن وذاب الجليد بيننا وأمضينا بقية الطريق في الثرثرة المريحة وتلاشى مزاجي الحزين وعند الوداع شد فيودر ميخالوفيتش على يدي بقوة وأخذ مني وعدا بزيارته بعد يوم للاتفاق على العمل في الجريمة والعقاب كان الثامن من تشرين الثاني نوفمبر واحدا من أكثر الأيام روعة في حياتي ففي ذلك اليوم قال لي فيودر ميخاولوفيتش أنه يحبني وطلب مني أن أكون زوجته وعلى الرغم من مرور نصف قرن على ذلك اليوم فإن تفاصيله لا تزال ماثلة في ذاكرتي كأنها حدثت البارحة كان يوما سقيعيا مشرقا وقد ذهبت إلى فيودر ميخاولوفيتش سيرا على قدمي فتأخرت نصف ساعة عن الموعد المضروب وكان يبدو أن فيودر ميخايلوفيتش ينتظرني منذ فترة طويلة، إذ لم يكد يسمع صوتي حتى خرج إلى المدخل. قال بفرح، أخيرا أتيتي، وراح يساعدني في حال القلونسوى ونزع المعطف، ودخلنا غرفة المكتب سوية، وفي هذه المرة كانت الغرفة مشرقة، وللهشتي لاحظت أن ثم ما يثير قلق في يودر ميخالوفيج كان تعبير وجهه متوترا ويكاد يكون مبتهجا مما جعله فتيا جدا قال لي كم أنا سعيد بقدومك كم خفت أن تنسي وعدك ولماذا خطر لك ذلك؟ ما دمت قد أعطيت كلمة فسألتزم بها عفوا، إنني أعرف أنك مخلصة دائما لوعدك، إنني سعيد أن أراك من جديد وأنا مسرورة برؤيتك يا فيودا ميخاولوفيتش، خاصة أنك في هذا المزاج المرح، فهل ما أثر سرورك؟ نعم، ففي هذه الليلة رأيت حلما رائعا هل هذا كل شيء؟ ثم ضحكت، قال لي؟ لا تضحكي من فضلك فأنا أولي الأحلام أهمية كبيرة واحلامي صديقة دائما فحينما أرى المرحوم أخي ميشا وخاصة حينما أرى والدي في الحلم أعرف أنه ثمة مصيبة في الأبواب اروي لي حلمك إذن هل ترين هذا الدرج الكبير المصنوع من خشب الورد؟ إنه هدية من صديقي السيبيري تشوكان واليخانوف، وهو غال علي جدا، ففيه أحفظ مخطوطاتي ورسائلي والأشياء العزيزة على ذاكرتي. رأيت فيما يرى النائم أنني جالس أمام هذا الدرج أقلب في الأوراق، وفجأة لمع بينها نجم صاطع، وبينما بقيت أقلب الأوراق ظل هذا النجم يظهر ترة ويختفي أخرى. مما أثار اهتمامي فرحت أرتب الأوراق ببطء فعثرت بينها على قطعة صغيرة من الماس ولكنها ذات بريق ساطع ماذا فعلت بها؟ المصيبة أنني لا أذكر فقد رأيت أحلام أخرى ولا أعرف ماذا حل بالماس ولكنه كان حلما جيدا أعتقد أن الأحلام تعطي تفسيرا معكوسا وللحال ندمت على كلامي فقد تغير وجه فيودر ميخايلوفيتش بسرعة وأصبح كئيبا تساءل بأسى إذن أنت تعتقدين أنه لن يحدث أي شيء سعيد في حياتي؟ وأن ذلك مجرد أمل عقيم؟ فأجبته إنني لا أجيد تفسير الأحلام ثم انني لا أصدقها بتاتا شعرت بالأسف على فيودر ميخايلوفيتش لفقدانه مزاجه الرائق فرحت أحاول أن أعيده إلى مرحه وبصدد سؤاله حول الأحلام التي أراها رحت أرويها في قالب فكاهي قلت له غالبا ما أرى في الحلم مديرة المدرسة التي كانت لا تكف عن تقريعي لسبب ما كما أرى القط الأشقر الذي قفز ناحيتي من على سياج حديقتنا مما أثار هلعي كرر فيودر ميخايلوفيتش وهو يضحك وينظر إلي بحنان آهن يا صغيرتي يا لها من أحلام حسن وهل استمتعت بالوقت في عيد أمك بالأماد؟ جدا فبعد الغداء جلس الكبار يلعبون الورق أما نحن الشبيبة فقد اجتمعنا في مكتب رب البيت وامضينا الأمسية كلها في الأحاديث المرحة وكان هناك طالبان ظريفان مريحان ومن جديد علت الكآبة وجه فيودر ميخاولوفيتش وقد ذهشتني السرعة الفائقة التي تغير بها مزاج فيودر ميخاولوفيتش هذه المرة ولما كنت أجهل أعراض السرع فقد تسألت عما إذا كان هذا التغير في المزاجي نذير شؤمن بقرب حدوث النوبة، فأسقط في يدي، جرت العادة حينما كنت أجيء للاختزال أن يحدثني فيودر ميخاولوفيتش عما فعل، وإن كان في تلك الساعات التي لم نكن نرى بعضنا فيها، وهكذا فقد سرعت أسأله عما كان يشغله في الأيام الأخيرة، فأجاب، أبتكر رواية جديدة ماذا تقول؟ وهل هي ممتعة؟ بالنسبة لي ممتعة جدا ولكنني لا أستطيع وضع خاتمة لها فقد عاقتني نفسية فتاة شابة ولو كنت في موسكو إذن لسألت ابنة أختي سونيشكا ولكنني أطلب المعونة منك وبكل اعتزاز تهيأت لمساعدة الكاتب المنهوب قلت له من هو بطل روايتك؟ فنان إنسان لم يعد شابا وبعبارة مختصرة في مثل عمري فرجوته وقد شدتني الرواية الجديدة حدثني حدثني من فضلك ونزولا عند رغبتي سرد علي ما ابتكر ببراعة، ولم يصدف أن سمعت قبل ذلك أو بعده من فيودر ميخايلوفيتش مثل هذه قصة الملهمة، وكلما تماد في سرده ازددت قناعة أن فيودر ميخايلوفيتش يروي قصة حياته، بأسماء وظروف أخرى، وقد تضمنت كل ما سبق أن ذكره لي لماما وتلميحا، أما الآن فقد كشف لي هذه القصة المفصلة الكثير مما خفي علي في علاقاته مع زوجته وذويه كانت الرواية الجديدة تتضمن الطفولة القاسية ووفاة الأب المحبوب في وقت مبكر وبعد الظروف المفشعة المرض العضال التي أجبرت الفنان على الانفصال عن الحياة وفنه المحبوب على مدى عشر سنوات كما تضمنت العودة إلى الحياة شفاء الفنان واللقاء بامرأة أحبها، العذاب الذي جره عليه هذا الحب، وموت زوجته والمقربين منه، أخته المحبوبة، الفقر والديون. كانت حالة البطل الروحية وحدته خيبة أمله في المقربين منه، التعطش للحياة الجديدة، الحاجة إلى الحب، والرغبة الجامحة في العثور على السعادة من جديد، كل ذلك الرسم بحيوية وموهبة مما يوحي بأن الكاتب مر بها ولم تكن من بنات أفكاره وفي رسم بطله لم يضن فيودر ميخايلوفيتش بالألوان الداكنة فهو إنسان شاخ قبل الأوان مصاب بمرض لا أمل من شفائه يده مصابة بالشلل كئيب كثير الشك صحيح أنه ذو قلب حنون ولكنه لا يجيد التعبير عن أحاسيسه قد يكون هذا الفنان موهوبا ولكنه غير محظوظ حيث لم يتمكن مرة واحدة في حياته من تجسيد أفكاره في تلك الأشكال التي كان يحلم بها وهذا ما كان يعذبه باستمرار وإذ في بطل الرواية على فيودن ميخايلوفيتش نفسه لم أستطع كبح مقاطعتي له قلت له ولكن لماذا تجنيت على بطالك هكذا؟ أرى أنه لا يعجبك على العكس، إنه في غية اللطف، فلديه قلب رائع فكر كم لقي من المآسي وكيف تحملها دون تأفف لو أنا إنسان آخر عان من ذلك كله في حياته، إذن لأصبح قاسي القلب بينما بطالك لا يزال يحب الناس ويندفع لمساعدتهم إنك غير عادل بالنسبة له مطلقا نعم موافق أن له قلبا طيبا ومحبا فعلا وكما نسعيد أنك تفهمينه وتابع داستايفسكي قصته وفي هذه المرحلة الحاسمة من حياته يلتقي الفنان في طريقه بفتاة شابة في عمرك أو أكبر بعام أو اثنين ولنسميها أنا فهذا الاسم جميل رسخت هذه الكلمات قناعتي بأنه يقصد أن فاسليفنا كروكوفسكيا خطيبته السابقة وفي تلك اللحظة نسيت تماما أن اسمي أنا فلم أكن أعتقد أن هذه القصة تتمت لي بصلة وخيل إلي أن موضوع الرواية ظهر لدى فيودر ميخايلو فيتش عقب استلامه من أنا فاسيل ليفنا منذ أهد قريب من الخارج، وكان قد ذكر لي ذلك منذ أيام. وكانت صورة البطلة مرسومة بألوان أخرى، غير الألوان التي رسمت بها صورة البطل، حيث تبدو وديعة ذكية طيبة مرحة، وذات ذوق رفيع في التعامل مع الناس. ولما كنت في تلك السنوات أول اهتماماً كبيرا للمجال النسائي فلم أتمالك نفسي عن السؤال وهل بطلتك جميلة؟ صحيح أنها ليست ملكة جمال ولكنها ليست بالقبيحة إنني أحب وجهها وخيل إلي أن فيودر ميخايلو فيتشي ارتكب زلة لسان؟ فانقبض فؤاديا وسيطر علي شعور قبيح اتجاه كورفين كروكوفسكا فقلت له لكنك يا فيودر ميخالوفيتش تبالغ في مثالية أن فهل هي كذلك فعلا؟ هكذا تماما لقد رستها جيدا كان الفنان يلتقيها في الجمعيات الفنية وكلما ازدادت رؤيته لها ازداد إعجابه بها وترسخت قناعته بأنه يمكن أن يعث روائيها على السعادة ولكن هذا الحلم بدى له شبه مستحيل وبالفعل فماذا يستطيع وهو الإنسان العجوز والمريض المثقل بالديون أن يعطي لهذه الفتاة المعافاة الشابة والمرحة؟ ألن يكون حبها للفنان تضحية مخيفة من جانب هذه الفتاة الشابة؟ ألن تعض أصابعها ندما لأنها ربطت مصيرها به وبشكل عام هل يعقل أن تقع مثل هذه الفتاة في غرام فناني هذا على الرغم من مثل هذا الفارغ في الشخصية والسن ألن يكون ذلك خطأا نفسيا هذا بالذات ما أردت أن أعرف رأيك بصدده يا أنا جريغوريفنا ولماذا تعتبر ذلك مستحيلا فإذا لم تكن أناك كما تقول دلعة جوفاء بل ذات قلب جيد وعطوف فما يمنعها أن تحب فنانك وماذا في كونه مريضا وفقيرا فهل يعقل أن يكون الحب فقط من أجل المظهر والثروة وأي تضحية من جانبها فإذا كانت تحبه فإنها ستكون سعيدة ولن تعرف الندم أبدا كنت أتحدث بحرارة وكان فيودر ميخايلوفيتش ينظر إلي بقلق قال لي وهل أنت واثقة من أنها يمكن أن تحبه مدى الحياة؟ وسكت وكأنه متردد ثم قال بصوت مرتجف تصوري نفسك للحظة في مكانها تصوري أن هذا الفنان هو أنا وأنني كاشفتك بحبي وطلبت أن تكوني زوجتي فماذا كان من شأنك أن تجيبي؟ كان وجه فيودر في ميخايلوفيتش ينضج بالحياء ويمور بالعذاب لدرجة أنني أدركت أخيرا أن ما يدور ليس حديثا أدبيا عاديا وأن جواب التهرب يمكن أن يوجه ضربة رهيبة لعزة نفسه وكرامته نظرت إلى وجهه المضطرب والغالي علي وقلت لا لأجبتك بأنني أحبك وسأحبك مدى حياتي لن أنقل تلك الكلمات المفعمة بالحب التي قالها لي فيودر ميخالوفيتش في تلك اللحظات التي لا تنسى فهي مقدسة بالنسبة لي كنت في منتهى الدهشة وأكاد أنوء تحت الثقل هذه السعادة الهائلة وبقيت فترة طويلة عجزة عن تصديقها وأذكر أنه حينما راح فيودر ميخالوفيتش بعد ساعة يحدثني بمشاريع مستقبلنا ويسألني رأيي كان جوابي له وهل أستطيع الآن مناقشة شيء فأنا في ذروة السعادة ولما كنا لا نعرف كيف ستتطور الأمور ومتى يمكن أن نتزوج فقد قررنا الاحتفاظ بذلك سرا إلا عن والدتي وقد وعد فيودر ميخايلوفيتش بزيارتنا غدا حيث سيبقى المساء بكامله وقال أنه سينتظر لقاءنا بفارغ الصبر وادعني حتى المدخل، ثم ربط قلون سوتي بكل عناية، وكنت على وشك الخروج حين استوقفني فيودر في ميخايلوفيتش بقوله، أنا جريغوريفنا، إنني أعرف الآن مكان الماسة، هل يعقل أنك تذكرت الحلم؟ كلا لم أتذكر الحلم، ولكنني عثرت عليها أخيرا، وأنوي الحفاظ عليها مدى الحياة، وقلت ضاحكة أنت مخطئ يا فيودر ميخاولوفيتش فلم تعثر على ماسة بل على حجر عادي قال لي فيودر ميخاولوفيتش جادا وهو يودعني كلا إنني على ثقة تامة بأنني لست على خطأ هذه المرة في طريق عودتي من عندي فيودر ميخاولوفيتش كنت في منتهى السعادة وأذكر أنني كنت لا أكف أتساءل بصوت عال متجاهلة المرة يا إلهي ما هذه السعادة هل يعقل أن هذا حقيقة؟ أو ليس حلما؟ هل يعقل أن يصبح زوجي؟ أعادتني ضجة الشارع إلى الواقع قليلا وتذكرت أنني مدعوة لتناول الغداء عند أقربائي بمناسبة عيد ميلاد بن عمي فعرشت على الفرن لشراء كعكة الميلاد وكانت نفسي مفعمة بالحبور والبهجة فقد كان كل شيء يبدو جميلا ورائع وكنت أود أن أقول للجميع أي شيء مفرح ولما تمالك نفسي فقلت لبائعة الكعك وهي فتاة ألمانية يا لوجهك كم هو جميل ويا لتسريح دشعرك كم هي رائعة كان بيت أقربائي عامرا بالضيوف، ولكن أمي لم تكن موجودة على الرغم من وعدها بالقدوم، وقد أثار ذلك حزني، فقد كنت أشعر برغبة عارمة في أن أزف لها هذا النبأ السار بأسرع ما يمكن. كان جو المرح يخيم على الجميع، ولكن سلوكيا كان في منتهى الغرابة، تارة أضحك لكل شيء، وتارة أستغرق في التفكير ولا أسمع ما يقال لي. وأخرى أجاوب كيفما اتفق حتى أنني خاطبت أحد الأسياد باسم فيودر ميخايلوفيتش وقد راحوا يهزؤون مني أخيرا وصلت والدتي الطيبة فاندفعت لاستقبالها في المدخل وعانقتها وهمست في أذنها هنئيني فأنا عروس ولم أستطع أن أضيف شيئا لأن أصحاب البيت جاءوا لاستقبال أمي وأذكر أن أمي ظلت طيلة الأمسية تلتفت ناحيتي متفحصة دون أن تدري على من وقع اختياري زوجا من بين الحاضرين وفي طريق العودة إلى البيت فقط تمكنت من أن أوضح لها أنني سأكون زوجة داستايفسكي ولست أدري ما إذا كانت قد سرت بهذا النبأ وأعتقد أنها لم تكن مسرورة فقد استطاعت وهي المرأة المحنكة التي عركتها الحياة طويلا أن ترى مسبقا أنني سأعاني الكثير من المحن والمصائب في هذا الزواج سواء بسبب المرض الرهيب الذي يعاني منه زوج المستقبل أو بسبب ديق ذات اليد ولكنها لم تحاول صرفي عن ذلك كما حاول البعض فيما بعد وأنا ممتنة لها على ذلك ثم من كان يستطيع ثني عن عزمي وإقناعي برفض هذه السعادة العظيمة التي تبين فيما بعد على الرغم من الجوانب العديدة القاسية في حياتنا المشتركة، مرض زوجي والديون أنها سعادة حقيقية فعلية بالنسبة لنا كلينا. تطاول اليوم التالي التاسع من تشرين الثاني حتى حسبته ليس بمنتهن، ولم أستطع أن أشغل نفسي بشيء، ورحت أتذكر تفاصيل حديثنا البارحة، حتى إنني سجلتها في دفتر الاختزال جاء فيودر ميخالوفيتش في منتصف السابع وبدأ بالاعتذار لقدومه قبل نصف ساعة من الموعد المضروب قائلا لم أستطع التحمل أكثر كنت أشعر برغبة لا تقاوم في أن أراك بأسرع ما يمكن أجبته وأنا أبتسم لم أفعل شيئا طوال اليوم، كنت لا أكف عن التفكير بك، وأنا في غاية السعادة بقدومك. وللحال لاحظ فيودر في ميخايلوبيتش أنني ارتدي ثوب فاتحا، قال لي طيلة الطريق إليك كان يلح علي السؤال، هل ستنزعين الحدادة أم ستظلين ترتدين الثوب الأسود، وهأنت ترتدين الثوب الوردي؟ وهل يمكن أن يكون إلا هكذا؟ إن روحي مفعمة بالبهجة طبعا سأبقى أرتدي الحداد أمام الناس إلى أن نعلن خطبتنا أما في البيت فسأرتدي الوردية من أجلك اللون الوردي يناسبك جدا فهو يزيدك فتوة حتى أنك تبدين فتاة صغيرة كان يبدو أن فتوة تربك فيودر ميخالوفيتش فرحت وأكد له وأنا أبتسم أنني سأشيخ بسرعة صحيح أن هذا الوعد كان مسحى ولكنه تحقق في حياتي بفضل العديد من الظروف أو على الأصحي أنني لم أصبح عجوزا بل كنت أحاول أن أكون جدية سواء في لباسي أو في أحاديثي لدرجة أن الفرق بالسنوات بيني وبين زوجي لم يلبث أن أصبح غير ملحوظ تقريبا دخلت والدتي فقبل فيودر ميخايلوفيتش يدها وقال تعرفين طبعا أنني طلبت يد ابنتك وقد وافقت أن تكون زوجتي وأنا في منتهى السعادة ولكن بودي أن تباركي اختيارها لقد امتدحتك أن جريغوريفنا كثيرا فبدات أكون لك كل الاحترام أعدك أنني سأبذل قصار جهدي من أجل أن تكون سعيدة وسأكون لك أكثر الأقرباء إخلاصا ومودة ويجب إنصاف فيودر ميخايلوفيتش فخلال حياتنا المشتركة على مدى 14 عاما ظل يكن لها كل احترام وتقدير ويحبها ويجلها بكل صدق وإخلاص ألقى فيودر ميخايلوفيتش كلمته بمهابة ولكن بشكل متقطع وهذا ما أشار إليه لاحقا وقد تأثرت والدتي كثيرا فاحتضنت فيودر ميخايلوفيتش ورجته أن يحبني ويصونني حتى أنها رحت تبكي وقد سارعت فقطعت هذا المشهد الذي قد يكون ثقيلا على فيودر ميخايلوفيتش بقولي أميمتي الحبيبة هاتي لنا الشاي بسرعة ففيودر ميخايلوفيتش يكاد يتجمد من البرد جلسنا نتناول الشاي على أرائك قديمة وثيرة ورحنا نتحدث في جو النشيط لم يستمر سر خطبتنا الذي قررنا إخفاءه عن الأقرباء والأصدقاء أكثر من أسبوع فقد افتضح على حين غر كان فيودر ميخايلوفيتش حين يأتي لزيارتنا يستأجر حوذيا من السابعة حتى العاشرة وفي أثناء الطريق الطويل جيئة وذهابا كان فيودر ميخالوفيتش يتحدث معه على عادته في الاختلاط ببسطاء الناس ولما كان يشعر بحاجة ملحة لأن يشاطره أحد سعادته فقد حدثه عن الزواج المرتقب وفي ذات مساء لم يجد فيودر ميخالوفيتش في جيبه فراطة فقال للحذي إنه سيرسل له النقود تو وأحضرت الخادمة النقود ولما لم تكن تعرف لأي حذي من الثلاثة الذين ينتظرون عند البوابة يجب أن تدفع، سألت مع من جاء السيد الشيخ، فقيل لها، تقصدين الخطيب؟ لقد جاء معي، قالت له، عن أي خطيب تتحدث؟ سيدنا ليس خطيباً، أجابها، إنه خطيب لقد أخبرني بنفسه، ثم إنني رأيت خطيبته حين فتح الباب وخرجت لوداعه كانت في غاية المرح ولا تكف عن الضحك سألته الخادمة من أين نقلت السيد؟ أجابها من ضواحي سمولني ولما كانت في دوسيا تعرف عنواني فقد أدركت هوية خطيبة سيدها وسارعت تنقل هذا النبع إلى بافل أليكساندروفيتش وفي اليوم التالي وصف لي فيودر ميخايلوفيتش هذا المشهد بشكل مفصل وتصويري لدرجة أنه بقي في ذاكرة إلى الأبد وحينما سألت عن الانطباع الذي تركه نبأ خطبتنا على ربيبه جواب فيودر ميخايلوفيتش بشكل مبهم وكان يبدو أنه لا يريد الاستمرار في هذا الحديث لكنني أصررت على أن يحدثني بالتفصيل فقخها فيودر ميخايلوفيتش وروا كيف دخل عليه باشا صباح اليوم إلى غرفة مكتبه، يرتدي ثوبا استعراضيا ويغطي عينيه بنظارة زرقاء، لم يكن يستعملها إلا في المناسبات المهيبة، وقد أعلن لفيودر ميخاولوفيتش أنه عرف نبأ زواجنا المرتقب، وأنه في غاية الدهشة والحيرة والاستياء، وأنه لم يخطر لفيودر ميخاولوفيتش لدى تقرير مصيره أن يسأل النصيحة والموافقة من ابنه، الذي يمسه هذا القرار إلى حد كبير وطلب من أبيه أن يتذكر أنه أصبح عجوزا وأنه لم يعد قادرا لا من حيث عمره ولا من حيث قواه على بدء حياة جديدة وذكره أن لديه التزامات أخرى وغير ذلك وكما ذكر لي فيودر ميخاولوفيتش فإن بافل أليكسندروفيتش كان يتحدث متبخترا مزهوا وواعظا وقد ثارت لهجته حنق فيودر ميخايلوفيتش حتى أنه لم يستطع تمالك نفسه فصرخ في وجهه وطرده من مكتبه حين أتيت فيودر في ميخايلوفيتش بعد يومين بعد أن عرفت أنه أصيب بنوبة فإن ربيبه لم يقابلني كان ينقل شيئا ما في غرفة المائدة ويوبخ الخادمة بغضب كي يشعرني أنه في البيت وفي المرة التالية بعد أسبوع دخل بافل أليكسندروفيتش بإعاز من فيودر ميخايلوفيتش على الأرجح غرفة المكتب وحياني بجفاف وبلهجة رسمية وجلس صامتا ما يقارب العشر دقائق وكان ذا وجه حانق وغاضب ولكن فيودر ميخايلوفيتش كان في ذلك اليوم في مزاج رائع وكنت مريحة بدوري وكنا كلانا ساعدين فلم نولي اهتماما للهجة بافل أليكساندروفيتش الصارمة والمتكلفة وفيما بعد وحينما لاحظ أن شكله الصارمة لا يؤثر علينا بل يغضب فيودر ميخالوفيتش انتقل من الغضب إلى الوداع وأصبح مهذبا ومؤدبا في معاملاته لي ولكنه لم يكن يفوت الفرصة المناسبة ليقول لي كلمة لاذعة مرت أيام الخطوبة السعيدة بسرعة هائلة. فمن الناحية التشكيلية كانت الأيام تمر بوتيرة واحدة. فبحجة دروس الإختزال المكثفة لم أظهر أحدا ولم أدعو أحدا، ولم أتردد على المسرح والحفلات، باستثناء حضور عرض دراما أليكسي تولستوي، موت يوحنى الراهب. كان فيودر ميخايلوفيتش يثمن هذه الدراما عاليا، وقد رغب في أن شاهدها سويا، فحجز بالاكونون ودعا إيميليا فيدروفنا وابنتها وولديها، بالإضافة إلى بافل أليكساندروفيتش. وعلى الرغم من رغبات الكبيرة في تبادل الانتباعات مع فيودر ميخالوفيتش، فإن حضور الناس الذين لا يكنون لي الود كان يثقل علي، وبكل صراحة أعربت إيميليا فيدروفنا عن سوء نيتها. مما جعلني في النهاية في غاية الكآبة، وقد لاحظ فيودر ميخايلوفيج ذلك حالا فراح يسألني عما جرى، فتذرعت بوجع الرأس. وبشكل عام فإن هذه الأمسية غير البهيجة لم تستطع هدم مزاجي السعيد، فقد كان يسود روحي عيد أبدي، وكنت وأنا التي اعتدت العثور على ما أشغل به نفسي، لا أعمل شيئاً بتاتاً، بل كنت أنضي الأيام أفكر بفيودر ميخالوفيتش، وأسترجع أحاديث البارحة معه، وأنتظر قدومه بفارغ الصبر، كان عادة يأتي في السابعة، وفي منتصف الثامنة أحيانا، وكان السماور يغلي دائما بانتظار وصوله، ومع حلول فصل الشتاء بدأت أخاف أن يصاب بالزكام في طريقه الطويل إلينا، وحال دخوله الغرفة كنت أقدم له كأسا من الشاي الساخن وكنت أعتبر زياراته اليومية لنا تطحية كبيرة من جانبه فرحت شفقة عليه أحاول اقناعه بالانقطاع عن القدوم في بعض الأمسيات وإن كنت في قرارة نفسي لا أريد ذلك ولكن فيودر ميخايلوفيتش كان يؤكد لي أنه يجد متعة كبيرة في زيارتنا وأنه ينتعش ويطمئن إذ يكون عندي وأنه لن يمتنع عن زياراته اليومية إلا حينما أقول له إنها عبء ثقيل عليه كان يقول ذلك مازحا لأنه كان يرى مدى سعادة به بعد الشاي كنا نجلس على الأرائك القديمة وعلى الطاولة الصغيرة الفاصلة بيننا كانت توضع الضيافات المتنوعة ففي كل مساء كان فيودر ميخايلوفيتش يجلب معه السكاكر من مخزن الحلويات المفضل لديه، ولما كنت عارف ظروفه المادية الصعبة، فقد كنت أحاول إقناعه بعدم جلب السكاكر، ولكنه كان يعتبر أن هدايا الخطيب لخطيبته عادة عريقة لا يجوز الإخلال بها، وبدوري فقد كان لدي دائما ما يحب من الأجاصي والزبيب والتمور والفالوذج وغيرها من الحلويات بكميات قليلة ولكنها طازجة ولذيذة وكنت أذهب إلى المخازن بنفسي بحثا عن شيء خاص أدالل فيودر ميخايلوفيتش به فكان يعرب عن دهشته ويؤكد أن من يعثر على مثل هذه الأشياء اللذيذة هو المحب للطيبات ولكنني رحت أؤكد أنه هو محب الطيبات وهكذا فلم نستطع أن اتفق من منا أكثر ذنبا مع حلول الساعة العشرة كنت أبدأ باستعجال فييدر ميخايلوفيج بالعودة إلى البيت ولم كان المكان الذي يقع فيه منزل والدتي مهجورا فقد كنت أخاف من هدوث ما لا تحمد عقباه وفي الأمسيات الأولى اقترحت عليه أن يذهب كالناس هنا برفقته ولكنه لم يرغب حتى في سماع ذلك ورح يؤكد أنه لا يخاف شيئا وأنه قادر على التغلب على من يعتدي عليه ولكن تأكيداته لم تطمئنني إلا قليلا وأوعزت للك الناس أن يتبعه خفية حتى شارع سلونوفي المزدحم على أن يبقى على مسافة 15 إلى 20 خطوة منه وكان يحدث أن فيودر ميخايلوفيتش لا يتمكن من زيارتنا حين كان يقرأ في الأمسيات الأدبية أو يكون مدعوا لحفلة غداء وفي هذه الحالات كنا نتفق مسبقا على أن زور فيودر ميخالوفيتش في الساعة الواحدة وأبقى عنده حتى الخامسة وبكل رقة أذكر كيف كان يحاول إقناعي بالبقاء عشر دقائق أخرى ربع ساعة أيضا وهو يقول شاكيا فكري أن لن أراك يوما بكامله وكان يحدث أن يتملص في الأمسية نفسها من ضيوفه أو ينجز فقرته ويعرج علينا في التاسعة أو في منتصف العاشرة وهو يعلن بمهابة لقد هرابت كما يهرب تلميذ المدرسة بودي أن نجلس معا ولو نصف ساعة وكنت في غاية الفرح طبعا أن أراه للمرة الثانية في ذلك اليوم كان فيودر ميخايلوفيتش يزورنا وهو في مزاج رائق مرح وفرح وغالبا ما كنت أستغرب من أين جاءت تلك الخرافة التي تزعم ونهذ شخصية كئبة مكفهرة هذه الخرافة التي كنت أقرأها وأسمعها من معارفي وأذكر بهذه المناسبة الحادثة التالية في ذات مرة سألني فيودر ميخايلوفيتش عن أولخن مدرس الاختزال ثم قال يا له من إنسان كئيم فضحكت وقلت له تصور أن أولخن قال لي حين عرض علي العمل لديك أعرض عليك العمل لدى الكاتبة داستايفسكي ولكن لست أدري كيف ستتفقين معه فقد بدى لي إنسانا في منتهى الكآبة وتجهم وها أنت الآن تبدي الرأي نفسه به والواقع أنكما كليكما لستما بالكئيبين ما في الأمر أنكما تبدوان كذلك وسأل فيودر ميخايلوفيتش بفضول وماذا كان جوابك له؟ قلت له وما حاجتي للاتفاق مع داستايفسكي؟ سأحاول القيام بالعمل لديه على أحسن وجه أما داستايفسكي نفسه فأحترمه لدرجة الخوف منه وها نحن على الرغم من تنبؤ ألخن فقد اتفقنا اتفقنا إلى الأبد أليس كذلك يا عزيزة أنيشكا؟ سأل فيودر ميخالوفيج ذلك وهو ينظر إلي بحنان خلال أشهر الخطبة السعيدة الثلاثة تحدثنا عن كل شيء ورحت أسأل فيودر ميخالوفيج عن كل صغيرة وكبيرة في طفولته وشبابه ودراسته وعن نشاطه السياسي ونفه إلى سيبيريا وعودته وكنت أقول له بيودي أن كل شيء عنك أن أرى ماضيك بوضوح وشفافية وأفهم نفسك وبكل طيبة خاطر كان فيودر ميخايلوفيتش تذكر طفولته السعيدة الهادئة ويتحدث بكل حب عن أمه وكان يحب أكثر ما يحب أخاه الأكبر ميشا وأخته الكبرى فارينكا ولم يترك إخواته وأخواته الأصغر منه انتباعا قويا لديه وحين سألت فيودر ميخايلوفيتش عن غرامياته بدأ غريبا أنه لم يعرف شبابه الحب الجارفة لمرأة ما، وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى أنه بدأ حياته الذهنية في مرحلات مبكرة. كان الإبداع قد تملكه، ولذا فقد تراجعت حياته الشخصية إلى المرتبة الثانية، ثم انخرط بكل أفكاره في تلك القصة السياسية التي دفع ثمنها غاليا، حاولت سؤاله عن زوجته المتوفى ولكنه لم يكن يحب أن يتذكرها والغريب أن فيودر ميخايلوفيتش لم يتحدث معي عن ماريا ديمتريفن في السنوات اللاحقة إلا مرة واحدة حينما كنا في جنيف وهذا ما سأتناوله في وقته وفي الوقت نفسه لم يكن يضنى باسترجاع ذكرياته عن خطيبته أنا فاصليفنا كورفين كراكفسكا وكان جوابه عن سؤالي عن السبب في فشل زواجهما أن فاسليفنا واحدة من أفضل النساء اللواتي صادفتهن في حياتي فهي في منتهى الذكاء وتطور والثقافة الأدبية ولها قلب في منتهى الروعة والطيبة إنها فتاة ذات صفات إخلاقية رفيعة ولكن قناعاتها تتعارض وتتنقض مع قناعاتي وليست قادرة على التنازل عنها فهي في غاية الاستقامة ولذا فقد كان من المستبعد أن يكون زواجنا سعيدا وهكذا جعلتها في حل من وعدها ومن كل قلبي أتمنى لها أن تلتقي الإنسان الذي يشاطرها أفكارها وتعيش معه سعيدة ظل فيودر ميخائلوفيتش طيلة حياته يكن لأن كل ود واحترام ويعتبرها صديقه المخلص وحينما تعرفت عليها بعد ست سنوات من زواجنا أصبحنا صديقتين وأحبت كل مننا الأخرى بنزاهة وقد تبين لي أن فيودر ميخائلوفيتش كان على حق حين وصفها بالذكاء والطيبة والأخلاق الرفيعة كما تبين لي أنه كان على حق أيضا في قناعته بأنهما لو تزوجا لكانا غير سعيدين فقد كانت أن فاسليفنا تفتقر إلى ذلك التنازل الضروري في كل زواج موفق وخاصة في الزواج من مثل هذا الإنسان المريض والعصبي كما أصبح فيودر ميخايلوفتش فيما بعد نتيجة مرضه أضف إلى ذلك أنها كانت أنذاك في منتهى الاهتمام بصراع الأحزاب السياسية بحيث أنها لم تكن قادرة على أن تولي الأسرة الكثير من الاهتمام ومع مرور الأعوام تغيرت ولازلت أذكرها امرأة رائعة وأما رؤما ولكن حياتها كانت مؤسفة جدا فبعد الانفصال عن فيودر ميخايلوفيتش مباشرة سافرت إلى الخارج والتقت سيدة جاك وهو فرنسي تجمعهما وحدة القناعة السياسية فأحبته وتزوجت به وفي أثناء كومونة باريس الثورة الفرنسية الرابعة لا كومون دي باغي حكم على جاكا كأحد الكومونيغ المتحمسين بالإعدام وقد سجن في إحدى القلاع القريبة من الحدود الألمانية وقد دفع والد أن فاسليفنا مبلغ 20 ألف فرانك رشوة لمن يهمهم الأمر لقاء تسهيل هروبه إلى ألمانيا ومن ثم عادت جاكاغ كورفين إلى بوترسبورغ ورحت تدرس الأدب الفرنسي في المدارس النسائية كان جاكاغ يعيش مع زوجته في جو يسوده التفاهم التام ولكنه كان دائم الحنين إلى وطنه وهذا ما أثار قلق أنفا سليفنا ولم يلبث وضعهما المادي أن تغير نحو الأسوأ فقد عمد إلى تشغيل مهر أنفا سليفنا ولكن الحظ لم يحالف وبعد عدة سنوات لم يبقى لديهما سوى منزلهما الذي يقتنانه وهو مرهون لقاء مبلغ طائل وفي تلك الآونة منح زوجها حق العودة إلى الوطن فحملها معه إلى باريس وكانت طبيعة أعمالهما تتطلب منهما التردد على بوترسبورغ وفي أثناء مرضها الأخير تمكنت من تقديم خدمة لها فقد انذر زوجها بمغادرة البلاد خلال يومين باعتباره غير مرغوب به سياسيا ولكنني تمكنت من تمديد هذه المهلة عدة أسابيع من أجل تسوية أوضاعه ومرافقة زوجته المريضة وابنه الصغيرة إلى الخارج توفيت أن فاصليفنا في باريس عام 1887 في إحدى جلساتنا المسائية سألني فيودر ميخالوفيتش قول لي يا هل تذكرين ذلك اليوم الذي أدركت فيه لأول مرة أنك تحبينني؟ فأجبته، هل تعرف يا عزيزي أن اسم داستايفسكي معروف لدي منذ الطفولة؟ فقد كنت مغرمة بك، أو على الأصحي بأحد أبطالك منذ أن كنت في الخامسة عشرة ضحك فيادر ميخايلوفيج ظن منه أنني أمزح فتابعت إنني جادة فيما أقول فقد كان والدي مغرما بالمطالعة وحينما كان الحديث يدور حول الأدب المعاصر كان يقول دائما أي كتاب لدينا الآن ففي زماني كان بوشكين، جوجول، وغوغوفيسكي ومن بين الروائيين كان داستايفسكي مؤلف المساكين يالي الموهبة الفعلية وللأسف أنه طورت في قصة سياسية فنوفي إلى سيبيريا حيث انقطعت أخباره ولكن كم كانت فرحة أبي كبيرة حين عرف أن الأخوين داستايفسكي ينويان إصدار مجلة جديدة فريميا فراح يزف إلينا هذه البشرى بالسعادة لقد عاد داستايفسكي حمدا لله على أن هذا الإنسان لم ينتهي زلت أذكر صيف 1861 الذي أنضيناه في بيتروغوف وفي كل مرة كانت أمي تذهب إلى المدينة لشراء الحاجيات كنا وأختي نتوسل إليها أن تمر على مكتبة تشركازوف لشراء جديد فريميا ولما كان النظام في منزلنا أبوي فقد كانت المجلة تذهب أول ما تذهب إلى أبي ولكن صحة المسكين كانت سيئة فكان غالبا ما يخف في الأريكة بعد الغداء وبيده كتاب أو صحيفة فكنت أتسلل نحوه وبكل حذر كنت أخذ الكتاب أو الصحيفة وأندفع إلى الحديقة أجلس في أجمة كلا يضايقني أحد في التلذذ بمطالعة روايتك وللأسف أن حيلتي لم تكن تنجح فقد كانت أختي ماشا باعتبارها أكبر مني تأخذ الكتاب الجديد وعلى الرغم من توسل إليها أن تسمح لي بالانتهاء من فصل مذنلون مهانون ولما كنت فتاة حالمة فإن أبطال الرواية شخصيات حية بالنسبة لي فكنت أكره الأميرة فالكوفيسكي وأحتقر إليوشا بسبب ضعف إرادته وأتعاطف مع إخ ومن كل قلبي أشفق على نيلي المسكينة ولما أكن أحب نتاشا هل ترى أنني أحتفظ في ذاكرتي بأسماء أبطالك؟ قال فيودر لست أذكرهم وبشكل عام لا أذكر مضمون الرواية إلا بشكل ضبابي فسألته وقد تملكتني الدهشة هل يعقل أنك نسيتهم؟ كم هو مؤسف؟ فقد كنت مغرمة بإيفان بيتروفيتش الذي يقوم بدور الراوي ولم أفهم كيف استطاعت ناتاشا أن تفضل إليوشا التافية على هذا الإنسان الحبيب وقد نالت العقابة على ذلك هو الغريب أنني اعتبرت إيفان بيتروفيتش وداستايفسكي شخصا واحدا فقد خيل إلي أن داستايفسكي نفسه كان يروي قصة حبه الفاشل المحزنة إذ كنت قد نسيت فيجب أن تقرأ هذه الرواية من كل بد اهتم فيدر ميخالوفيتش بقصاتي ووعد بقراءة المذلون في أول فرصة سانها بالمناسبة تبعت حديثي هل تذكر أنك سألتني ذات مرة في بداية تعارفنا عما إذا كنت قد أحببت أحدا؟ فأجبت لم يسبق لي أن أحببت كائنا حيا ولكنني منذ سن الخامسة عشر وقعت في قرام بطل إحدى الروايات وسألتني أهيات الرواية فسارعت إلى تغيير مجرى الحديث فقد اعتقدت أنه من غير المناسب أن أذكر اسم بطل رواياتك حيث كان يمكن أن تعتبر ذلك مراءة ومداهنة من جانبي للحصول على عمل أدبي وكم ذرفت من دموع وأنا أقرأ مذكرات من بيت الموتى كان فؤادي مفعما بالتعاطف والشفقة على داستايفسكي الذي ذاق الأمرين في سجن الأشغال الشاقة هذه المشاعر حملتها وأتيت لأعمل عندك فقد كنت رغبة في مساعدتك وتخفيف حياة الإنسان الذي استحوذت مؤلفاته علي وأحمد الله على أن اختيار أولخ وقع علي وليس على إنسان آخر للعمل معك وإذ لاحظت أن كلامي عن مذكرات من بيت الموتى عكر مزاج فيودر في ميخالوفيتش سارعت إلى تغيير مجرى الحديث وقلت مازحة هل تعرف أن القدر قد خصك بي زوجة؟ فمنذ سن السادسة عشرة راح يسمونني نيتوشكا نيزفانوفا إشارة إلى تعلقي برواياتك فسمني أنت نيتوشكا كلا إنني توتشكا رواية ذاقة الأمرين في حياتها أما بالنسبة لك فأود أن تكوني سعيدة من الأفضل أن أسميك أنا كما أنت وفي اليوم التالي طرحت على فيودر ميخايلوفيتش السؤال الذي كان يشغلني منذ عهد بعيد ولكنني كنت أهجل من طرحه متى شعر أنه يحبني ومتى قرر طلب آياتي بدأ في يد المخيلوفيتش يتذكر وكم شعرت بالأسة حين اعترف أنه لم يلحظ وجهي في الأسبوع الأول من تعرفنا سألت بدهشة كيف لم تلحظ؟ ماذا يعني ذلك؟ قال لي إذا ملتقيت إنسانا لا تعرفينه وتبادلت معه عدة جمل عادية فهل تتذكرين وجهه؟ طبعا لا ثم إنني كثير نسيان كنت أحديثك وأرى وجهك الذي كنت أنساه حال خروجك ولو سألني سائل عما إذا كنت شقراء أو سوداء لم استطعت الجواب فقط في نهاية تشرين الأول لفتت انتباهي عيناك الرماديتان وابتسامتك التي تدل على الطيبة ومن ثم بدأ يشدني ذلك التعاطف الصادق معي في محنتي وخطر لي أن أقربائي وأصدقائي يحبونني على ما يبدو فهم يتألمون لاحتمال أن أفقد حقوقي الأدبية ويحرقون الأرم غيظا من استولفسكي ويعبرون عن استيائهم ولا يكفون عن لومي وتقريعي لأنني وقعت مثل هذا العقد لكأنه كان بوسعي أن لا أوقعه ويزدون النصائح ويحاولون التخفيف عني ولكنني كنت أشعر أن ذلك كله كان مجرد كلام وكلام وكلام وأنعيا منهم لا يتألم لفقداني آخر ما لدي في حال ضياع حقوقي الأدبية بينما هذه الفتاة الغريبة التي أكاد لا أعرفها وقفت إلى جانبي ودون أن تتأوها أو تشكو أو تستنكر بدأت تساعدني ليس بالقول بل بالفعل وحينما بدأ عملنا يستقر بعد عدة أيام شعرت وأنا لذيكت أصاب بالقنوط بدماء الأمل. إذا ما استمر العمل على هذا المنوال فقد ينجز كل شيء في الموحد المضروب. وكان تأكداتك أننا سننجح حتما، هل تذكرين كيف كنا نحصي الأوراق؟ ترسخ هذا الأمل وترفدني بالقوة لمتابعة العمل، وكنت غالبا ما أقول لنفسي كم هو طيب قلب هذه الفتاة فهي تشفق علي وتروم إنقاذي من محنتي ليس بالكلام بل بالعمل ولما كنت عاني من الوحدة الروحية فقد كان العثور على انسان يتعاطف معي بصدق وإخلاص صعادة هائلة وأعتقد أن حبي لك بدأ من هنا وحينما انتهينا من المقامر وأدركت أننا لن نلتقي يوما بعد الآن شعرت أنني لن أستطيع العيش بدونك وحينذا قررت طلب يدك ولكن لماذا لم تطلب يدي كما هي العادة؟ وألفت هذه الرواية المسلية هل تعرفين يا عزيزتي أن حينما شعرت ماذا تعنين بالنسبة لي كنت أصاب باليأس؟ وبدأ عزمي على الزواج منك جنونا حقيقيا، فكري كم نحن مختلفان، الفرق في السن وحده كم هو هام، فأنا أكاد أكون عجوزا بينما تكادين تكونين طفلة، ثم أنني مصاب بمرض غير قابل للشفاء، وكائب وعصبي، بينما أنت معافاة مريحة تبتسمين للحياة، لقد أشرفت حياتي على نهايتها وذقت خلالها الكثير من العذاب بينما كانت حياتك كلها جيدة ولا تزال في بداياتها وأخيرا فإنني فقير ومثقل بالديون فماذا يمكن أن ينتظر من كل هذا الفرق؟ إما نصبح بائسين ونفترق بعد أن نتعذب عدة سنوات وإما نلتقي بقية حياتنا ونصبح سعيدين حزت كلمات فيودر ميخاولوفيتش في نفسي فاعترضت بحماسة إنك تبالغ يا عزيزي في كل شيء فالفرق الذي تعتقد أنه بيننا لا وجود له وإذا أحببنا بعضنا بقوة أصبحنا صديقين وسنكون سعيدين بدون حدود ولكن ما يخيفني شيء آخر كيف تختار وأنت الإنسان الذكي والموهوب والمثقف رفيقة دربك فتاة حمقاء قليلة الثقافة بالمقارنة معك وإن كانت قد حصلت في المدرسة على ميدالية فضية كبيرة كنت أتز بها أنذاك كثيرا ولكنها ليست من الذكاء بحيث تكون رفيقة دربك أخشى أن تكتشفني بسرعة فتصاب بالحزن والأسى لنني غير قادرة على فهم أفكارك إن هذا الفرق أسوأ المساوئ وقد سارع فيودر ميخالوفيتش طمئنني ويقضق علي الكثير من الكلام المعصول وعدنا إلى حديثنا حول طلب الزواج مني فأضاف فيودر ميخالوفيتش ترددت طويلا في كيفية القيام بذلك فالرجل الكهل والقبيح الذي يطلب يد فتاة شابة ولا يلقى الشعور المتبادل يمكن أن يبدو مضحكا ولم أكن يريد أن أكون مضحكا بالنسبة لك لقد خفت أن يكون جوابك أنك تحبين آخر وكان من شأن رفضك أن يزرع بيننا البرودة وأفقد بك الصديق الوحيد الذي يكون لي مثل هذا الود خلال العامين المنصرمين وأكرر أنني وحيد روحيا وأن فقدان صداقتك ومساعدتك كان من شأنه أن يكون قاسيا جدا من نسبة لي وهكذا ابتكرت هذه القصة لسبر مشارك وكان وقع رفضك أسهل عليه فالحديث يدور حول بطلي الرواية لا نحن وبدوري حدثته عن كل ما عانيته في أثناء عرضه الأدبي عدم فهمي غيرتي وحسد اتجاه أنفا سيليفنا وقال فيودر ميخايلوفيتش وهو في غاية الدهشة إذن لقد هاجمتك وأنت مشتتة الذهن وانتزعت موافقتك قصرا على كل حال أرى أن تلك الرواية التي حدثتك بها كانت أفضل رواياتي على الإطلاق فللحال حققت النجاح وتركت الانطباع المنشود في غمرة الانطباعات السارة نسينا إنجاز الجريمة والعقاب فقد كان علينا كتابة الجزء الثالث من الرواية ولكن فيودر ميخايلوفيتش لم يتذكر ذلك إلا في نهاية تشرين الثاني حينما طالبت هيئة تحرير الروس كيفينسنيك البشير الروسي بمتابعة الرواية ولحسن الحظه أن المجلة نادرة ما كانت تصدر بانتظام في وقتها أنذاك وبخاصة البشير الروسي التي اشتهرت بتأخر صدورها فقد كان عدد تشرين الثاني يصدر في نهاية كانون الأول وعدد كانون الأول في بداية شباط ولذا فقد كان ثمة الكثير من الوقت لدينا جالب لي فيودر مخاولوفيتش رسالة المجلة والطلب نصيحتي فاقترحت عليه أن يوصد الأبواب في وجه الضيوف، وينكب على العمل نهارا من الثانية وحتى الخامسة، ومن ثم يملي علي المخطوطة في الأماسي، فكنت بعد أن نفرثر قليلا، أجلس خلف المكتب ويجلس فيودر في ميخاولوفيتش إلى جانبي، ويبدأ بالإملاء المشوب بتبادل الأحاديث والنكات والضحك، كان العمل يسير على ما يرام، وأنجز الجزء الأخير من الرواية، الذي يتألف من سبع ملازم خلال أربعة أيام وقد روح فيودر ميخالوفيتشي يؤكد لي أنه لم يسبق له أن عمل بمثل هذه السهولة وأن الفضل في ذلك يعود إلى تعاوني معه إن عكس مزاج داستايفسكي المرح والرائق أبدا إيجابيا على صحده فخلال الأشهر الثلاثة التي سبقت زواجنا لم يصب إلا بثلاث أو أربع نوبات صرع وقد أثار ذلك فرحي وولد عندي الأمل في تلاشي هذا المرض في ظل الحياة السعيدة وهذا ما حدث فعلا فالنوبات السابقة التي كانت تتكرر أسبوعيا راح تقل من عام إلى عام ولم يكن بالإمكان الشفاء التام سيم وأن فيادر مخالوفيش لم يعالج هذا المرض معتبرا إياه غير قابل للشفاء وندرة هذه النوبات وضع كانت هبة من السماء فقد تخلص فيودر ميخايلوفيتش من ذلك المزاج الكئيب الذي كان يستمر أسبوعا بكامله والذي كان نتيجة لما مناص منها لكل نوبة كما تخلصت بدوري من الدموع والمعاناة حينما كانت تحدث هذه النوبات المرعبة بحضوري كانت الأمسيات هادئة المرحة ولكن احداها مرت على غير انتظار بشكل عاصف حدث ذلك في نهاية ديشين الثاني فقد وصل فيودر ميخايلوفيتش كما هي العادة في السابعة، ولكنه كان يرتجف من البرد، وبعد أن شرب كأسا من الشاي الساخن، سأل عما إذا كان لدينا كونياك، فأجبت بأنه لا يوجد كونياك، ولكن لدينا نبيذا قويا، وأحضرته على الفور، شارب فيودر ميخايلوفيتش ثلاثة أو أربعة أقداح دفعة واحدة، وعاد فشارب كأسا من الشاي، وحينذاك فقط فقد شعر بالدفء، وقد دهجتني إصابته بالبرد ولم استطع نجد تفسيرا لذلك ولكن كل شيء اتضح سريعا ففي أثناء مروري في مدخل البيت رايت على المشر بمعطفا قطنيا خريفيا بدلا من فروة فيودر ميخايلوفيتش المعهودة وللحال عدت إلى غرفة الضيوف وسألت ألم تأتي في الفروة اليوم؟ قال فيودر ميخايلوفيتش متلعثما كلا لقد أتيت في الميطف الخريفي يا للطيش ولكن لماذا لم ترتدي الفروة قيل لي أن الجو اليوم دافئ الآن فهمت سبب القشاريرة سأرزل سيمون حالا ليعود بالفروة فسارع فيودر ميخالوبيتش قائلا لا داعي لذلك من فضلك لا كيف لا داعي يا عزيزي؟ ستصاب بالزكام في طريق العودة ففي الليل سيكون التقس أكثر برودة ظل فيودر ميخالوفيشلا إذن بالصمت ولكنني تابعت بإصرار فاعترف أخيرا ليس عندي فروة كيف؟ هل يعقل أنها سرقت؟ كلا لم تسرق بل اضطررت لرهنها أعقدت الدهشة لساني ثم رحت أسأله بإصرار فحدثني مكرها على ما يبدو كيف زارته صباح اليوم إيميليا في دورفنو ورجته إنقاذها من محنتها بتزديد دين مستحق قدره خمسون روبيلا وكذلك ربيبه طلب النقود لإخيه الصغير نيكولاي ميخالوفيتش الذي أرسل رسالة بهذا الصدد ولما لم يكن لدى فيودر ميخايلوفيتش نقودا فقد قرر رهن معطفه لدى أول كاتب للرهونات وأكد لفيودر ميخايلوفيتش أن المناخ الدافئة مستمر وأن بوسعه أن يمضي عدة أيام في المعطف الخريفي إلى أن يستلم النقود من البشير الروسي شعرت باستياء عميق من انعدام الإحساس لدى أقرباء فيودر ميخايلوفيتش فقلت له إنني أفهم رغبته في مساعدة ذويه، ولكنني أرى أنه لا يجوز أن يضحي من أجلهم بصحته وحتى بحياته. بدأت حديثي بهدوء، ولكن مع كل كلمة كان غضبي وحنقي يتفاقمان، إلى أن فقدت كل سيطرة على نفسي، وأرحت أتحدث كالمجنونة دون تمييز العبارات، مؤكدة أن لديه التزامات اتجاهي اعتباري خطيبته، وأنني لا أستطيع تحمل موته وملأت البيت بكاء وصراخ وعويلا وكأنني في نوبة هستيريا استاء فيودر ميخايلوفيتش كثيرا وراح يضمني ويقبل يدي ويتوسل أن أهدأ ولم تكد والدتي تسمع عويلي حتى جلبت لي كأس من الماء المحلة مما عاد لي بعض الهدوء شعرت بالخجل واعتذرت من فيودر ميخايلوفيتش ولتبرير ما حدث أكد لي أنه غالبا ما كان في فصول الشتاء الماضية يرهن الفروة خمسة أو ست مرات ويرتدي المعطف الخريفي وراح يؤكد لي بارتباك لقد اعتدت على هذه الرهونات حتى أنني لم أولي هذه المرة أي اهتمام ولو عرفت أنك ستتألمين لذلك لما سمحت لباشا برهنها انتهست فرصة ندمه وأخذت منه عهدا بأن هذه الحادثة لن تتكرر وللحال عرضت عليه ثمانين روبيلا لفك الرهن ولكنه رفض ذلك بشكل قاطع فرحت أتوسل إليه أن يبقى في البيت مؤقتا إلى أن تصل النقود من موسكو وقد وافق فيودر مخالفتش على الإقامة الجبرية بعد أن وعدته بأن أزوره يوميا وأبقى عنده من الواحدة وحتى الغداء ولدى وداعي له عدت أرجوه أن يغفر لي هذه الزفة فأجاب فيودر ميخالوفيتش بالعكس الآن اقتنعت بمدى حبك لي فلولا حبك لي ما كان بوسعك أن تبكي هكذا لففت عنق فيودر ميخالوفيتش بمنديل الأبيض المحاك وأجبرته أن يضع حرامنا الصوفية على كتفيه وامضيت بقية السهرة نهبا للقلق من أن يتخلى فيودر مخالوفيتش عن حبه لي بعد أن عرف أنني قادرة على مثل هذه الزفات وتارت أن يتملكني الخوف من أن يصاب في طريقه بالزكام ويقعده المرض فلم أنم إلا لماما استيقظت في الصباح الباكر وفي العشرة كنت أطرق باب منزل فيودر مخالوفيتش وقد طمأنتني الخدمة إذ أخبرتني أن سيدها نهض من فراشه وأنه سليم معافى وبوسعي القول أن تلك الأمسية كانت الأمسية العصفة الوحيدة خلال أشهر الخطبة الثلاثة استمرت قامة فيودر ميخالوفيتش الجبرية قرابة أسبوع وفي كل يوم كنت أزوره للإطمئنان عليه ولنسخ الجريمة وفي إحدى زياراتي تلك أثار فيودر ميخالوفيتش دهشة البالغة ففي ذروة عملنا ترددت أصوات العازف الجوال، وهو يعزف مقطع لادوناي موبيلي من ريجوليتو، فقد توقف فيودا ميخالوفيتش عن الإملاء وأصغر، ولم يلبثا بدأ يغني هذا المقطع مستبدلا اسمي بالكلمات الإيطالية، كان يغني بصوت لطيف، وإن كانت تشبه بحة خفيفة، انتهى المقطع فاقترب فيودر ميخالوفيتش من النافذة وألقى قطعة النقود فذهب العازف في حل سبيله وعلى تساؤلي أجاب بأن هذا العازف غالبا ما يتردد على نافذته ويعزف له هذا المقطع وعلى إيقاع هذا اللحن يتمشى فيودر ميخالوفيتش وهو يترنم باسمي فضحكت وتظاهرت بالاستياء من فيودر ميخالوفيتش لأنه قرن مثل هذه الكلمات الطائشة باسمي ورحت وأكد له أنني جبلت على الالتزام وإذا كنت قد أحببته فحبي له إلى الأبد فضحك فيودر ميخايلوفيتش وهو يقول سنرى سنرى تكرر العصف والترنم في اليومين التاليين وقد أثار دهشة الانسجام والتناغم بين الاثنين مما يدل على تمتع فيودر ميخالوفيتش بحس موسيقي جيد. وعلى الرغم من تنوع مواضيع حديثنا اليومية، فإنها لم تتطرق يوماً للمواضيع الفاحشة والبعيدة عن الأدب. كان خطيبي في منتهى الحرس على عفتي وطهارتي. وهذا ما يتجلى في رسالته لي، التي كتبها بعد الزواج. أرسلك الله لي لكي لا يضيع شيئاً من أصولي وثراء روحك وقلبك، لا بل لكي يزداد غنا وازدهارا أرسلك لي كي أكفر بك عن ذنوبي الهائلة فأضعك بين يديه كاملة وفي حرز حريز عن كل ما هو سافل مدني وبشكل عام فقد كان فيودر ميخايلوفيتش يضع نصب عينيه حماية من كل الانطباعات الفاسدة أذكر أنني بينما كنت عنده ذات مرة رحت أتصفح إحدى الروايات الفرنسية التي كانت على مكتبه فاقترب مني وبكل هدوء أخذ الكتاب من يدي فقلت له ولكنني أفهم الفرنسية فأعطني هذه الرواية أقرأها ولكنه أجاب ليس هذه فما حاجتك لتدنيس مخيلتك حتى بعد الزواج ظل فيودر ميخايلو فيتشي اختار لي الكتب ولم يسمح أبدا بقراءة الروايات الرخيصة رغبة منه في توجيه تطوري الأدبي ولكن هذا الإشراف كان يحز في نفسي فكنت أحتج بقولي إذن لماذا تقرأها أنت؟ لماذا تدنس مخيلتك؟ إنني إنسان عركته الحياة وأنا بحاجة إلى بعض الكتب كمادة لعملي يجب أن يعرف الكاتب الكثير، ويجرب الكثير، ولكن أؤكد لك أنني لا أتمتع بالمشاهد الماجنة، وغالبا ما تثير التقزز لدي ولم يكن ذلك مجرد كلام، بل كان الواقع فعلا، وبالكراهية نفسها كان ينظر إلى فن الأوبريت، الذي كان رائجا أنذاك، فلم يكن يذهب إلى المسرح، ولم يكن يسمح لي بالذهاب، وكان يقول، إذا كانت ثمة إمكانية للذهاب إلى المسرح فيجب اختيار المسرحية التي تستطيع إعطاء المتفرج الانطباعات السامية والنبيلة وإلا فما الفائدة من انسداد الروح بالتوافه خرجت من السنوات الأربعة عشرة من حياتي مع فيودل ميخالوفيتش بقناعة عميقة بأنه كان واحدا من أكثر الناس تحليا بالفضيلة وكم شعرت بالألم وأنا أقرأ أن كاتبي المحبوب تورغينف كان يعتبر فيودر ميخالوفيتش ماجينا وقد سمح لنفسه بأن يسميه الماركيز دي سادر روسي كان موضوع الحديث عن حياتنا العائلية القادمة أحب المواضيع لنا وكانت فكرة أنني لن أضطر إلى فراق زوجي وأنني سأشاركه في أعماله وتتاح لي إمكانية السهر على صحته وسيكون بوسع أن أحافظ عليه من الناس الذين يثيرون عصابه ويعذبونه، كانت هذه الفكرة تبدو لي في غاية الروعة، حتى أنني كنت أكاد أبكي حين يخطر لي أن ذلك يمكن أن يتأجل، وكان زواجنا يتوقف بشكل رئيسي على الاتفاق مع البشير الروسي، فقد كان فيودر ميخايلوفيتش ينوي السفر إلى موسكو في أعياد الميلاد، وعرض روايته القادمة على كاتاكوف، ولم يكن يخامره الشك في رغبة هيئة تحرير البشير الروسي في التعاون معه لأن رواياته الجريمة والعقاب التي نشرت في عام 1866 تركت انطباعا كبيرا في الأدب وزادت عدد المشتركين في المجلة كانت المسألة تكمن فيما إذا كان لدى المجلة سيولة لدفع سلفة قدرها عدة ألاف وبدون هذا المبلغ كان يستحيل بناء أسرة جديدة وفي حال عدم التوفيق في البشير الروسي، كان فيودر ميخايلوفيتش ينوم الإنكباب حال إنجاز الجريمة والعقاب على رواية جديدة، وعرضها على مجلة أخرى، بعد أن يكتب القسم الأكبر منها. كان الفشل في موسكو يهدد بتأجيل زواجنا إلى أجل غير مسمى، قد يستمر عاما، وكان الهزن يتملكني حين تخطر لي هذه الفكرة.